هذا الغلا لهل الغلا روحي غلا وكل غلا يا روعتي يا اهل الغلا عسل ورد ونفل وحلا عسل كل الجمل يا دنيتي احلى عسل طعم العسل معنى جديد وخرق الصيف بوح فريد وسط الوريد في عالمي احلى عسل طعم, طعم هذا حبوهنا ومهما ظنا هموا علينا صبر انا احلى عسل طعم العسل جيت بغلاي انثر هناي ونسى شقاي ربي معي هو خالقي احلى عسل طعم العسل الذكر الالهي محد النسف في هالحياه محد سواه هو ربنا احلى عسل طعم العسل هذا الغلا اي والله روحي الغلا كل لي يا روعتي يا روعتي اللي الغلا اهل عسل طعم العسل للوالدين حب ندفين هذا يجن ويلاهتين احوالنا احلى عسل طعم العسل فيه الوجو فعلك يجود طيب نعود وخيرك يزود يا صاحبي احلى عسل طعم العسل احلى عسل طعم العسل وجارك بعد وجه السعد مهما بعد لا لا لا تبتعد اعطى الحقوي احلى عسل طعم العسل احلى عسل طعم العسل هذا الغلا حقي والله روحي غلا اي والله يا روعتي احلى عسل طعم العسل احلى عسل طعم العسل حب الوطن يبقى زمن ست ولحان ولجل الوطن حب ولا احلى عسل طعم العسل افل كثير مهما يصير خير نو فيك صغير لا لا, لا لا لا لا تنخدع احلى عسل, أحلى عسل طعم العسل احلى, طعم العسل أحلى طعم العسل أجمل خبر غيمت مطر بروض خضر وشبت سمر لاحبابنا احلى عسل طعم العسل احلى عسل طعم العسل احلى, أحلى عسل العسل العسل اهدي عسل روح عسل في دنيتي احلى عسل طعم العسل احلى الغلا اي الغلا سلام روحي غلا في غلا يا روعتي يا الغلا اهل الغلا احلى عسل طعم العسل سلام آه آه. روحي غلا اي والله احلى عسل طال العسل واحلى عسل طال العسل واحلى عسل طال العسل واحلى عسل واحلى عسل واحلى عسل واحلى عسل واحلى عسل